لآن القرآن أ موسوعه ذ ب من ا ل ش ي ط ا ن ا د أ ص ح ا ب ا ل ج ن ة أ ص ح ا س ا للعلوم ن أن قد وجدنا ا ما ر قد د ن ربنا ا حقا ف ه ج د ت م الاسلاميه وعد ربكم ح قالوا نعم ف أ ذ ن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين, الظالمين الذين ظ ا ا ل ل م ي ن يصدون عن سبيل الله ويدغونها عوجا وهم ب ا ل آ خ ر ة كافرون و شركه م الهدى حجاب و ع ى شركه ا ف ر ج دعويه ر ف ن غير ربحيه ذات ل مضمون ي د خ ل اجتماعي ي ط و 「そして今夜は何をしてもいい」 ربنا م و س ا ع ه ا ل ن ا ب ا ل ا ج ي للعلوم ا ا ل و ا ما أ س ل ا م جمعكم م و ا ي م أ ن ت م ت س ت ك ب ر و ن أ ه ؤ ل النابلسي ء ا ذ ي أ ق س م للعلوم ا ا ل ج ن ة ل ا خوف ع ل ي ك م ولا ي ه م و س و ص ح النابلسي ب ا ر أ ص ح ا ا ج ن أن ة للعلوم ا ل ا س ل ا م ا ء خلقكم الله قالوا إ ن الله حرمهما على الكافرين, الكافرين الذين ك ا ا ف ر ي ن ل اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم ا ل ح ي ا ة الدنيا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 ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى و ر ح م ة لقوم يؤمنون